موقع روائع التلاوات يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بال نفس اللوامن أيحسب الإنسان ألا نجمع عظاما بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيا يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفتر أين كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يوم المستقر ينبأ الانسان يوم بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيرا ولو القى عذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به ان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 إلى ربها ناظرا ووجوه يومئذ ناديا تظن ان يفعل بها فاقرا كلا اذا بلغت التراقين كلا إذا بلغت التراقي وقيل من, راق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق كلا يراقي وقيل مرات وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت إلى ربك يوم عيد فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني كان على قد فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر, أليس ذلك بقادر على أن يحيي